وَأُلُؤُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوَلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَادِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أُولِي أَكْمَ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُوراً وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِثَاقَهُمْ وَمِن كَوَمِّ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بِنِمَرِيمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ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 قُلْ لَيَّ فَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنَّ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا الَّتُمْ تَعْلَنَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَا ذَا الَّذِي يَعْصُمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً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 وَمَا بَدَّنُهُ تَبْدِيلاَ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيَعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا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 وَأَزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقَةٌ قُتُلُونَ فَرِيقَةٌ قُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقَة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 نبي قل لأزواجك إن قاتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وسرحكن سراح جميلة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 كن بِفَاحِشَةٍ مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقت مِنْ من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نتيها اجرها مرتين لَهَا لها رزقا كريما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 وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُم مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا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 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَد ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا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 سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَةَ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إلَّا اللَّهَ وَكَفَأَبِ اللَّهِ حَثِيبًا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 يا eyyüha الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور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 وَكَفَأَبِ اللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا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 وما ملكت يمينك مما أفأ الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللات هجرن معك وامرأة مؤمنة إيوهبت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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْزِقُ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بِتَغَيَّبَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ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 ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فاتشعوا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق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 اِن تُبْدُوا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جِنَاحَ عليهن فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا, أبنائهن ولا أبنائهن اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء اخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهن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 لَأَنُغْرِيَنَّكَ بِهِم ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةَ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يَوْمَ تُقَلَّبُوا وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا وَأَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَاً رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يا eyyüha الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا eyyüha الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 ورضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا